الكرام ما زلنا بفضل ربنا مع التسير ونحمده فضل الله و انا نتكلم عن تسير سوره الانعام قال الله تعالى هو الذي خلقكم من طين ثم قاده اجل واجل مسمى عنده ثم انتم تمطر اي هو سبحانه وجلع خلقكم من طين خلق ادم خلق ابيكم خلق آدم منطين ثم جعس له من سرالة من ماء مهين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله الملائكة من نور وخلق, وخلق الجان من نار وخلق آدم مما أوصف لكم فإن الله جل فعلا خلق آدم منطين وخلق ذريته من ماء مهين نعم فلوذ يخطط لكم ثم قضى اجل وقدر وقضى وقدر لكل انسان اجلا من زمنه متى عنده واجل الاخرة البعث فيه سبحانه وتعالى في ذلك والبعث وهذا لا يعلمه الا الله تبارك وتعالى اجل كل انسان فعندما خلق الله القلم قال ما اف وقالت ما كان يوم القيامه عليكم السلام يأتي الملك ويقول اي رب نطفا اي رب اعلقا اي رب أحسن عليك اي رب يقول اي رب الله كلام انسى اي رب الاجل اي رب يقول اي رب الريسق اي رب الشقينا مسعيد اي رب الاجل فيكتب اجله وقد قرى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك له في رزقه يبارك له في رزقه وينسأله في عمره فليصل رحمه فهل هذا يجعل الأجل متغيرا فالحق أن نقول قد يتغير في صحف الملائكة أما في اللوح المحفوظ فهو مكتوب مكتوب أنه سيمد في عمره لصيلته لرحمه ويكون تأصيل الأجل مكتوب دون التفديل ودون التغيير في اللوحة المحفوظ لكن في صحف الملائكة قد, قد يتبدل قد يتغير يكون أجل دون سلطة الرحم فيصل الرحم فيمتد الأجل أهد الله عنك يا صار رحم الله عليك ورفع الله مقامك قال وأجل مسمى عنده هو أجل الدنيا بأسرها وهو الساعة ومتى الساعة فهذه أخفى الله جل وعلا وقت الساعة عن الجميع الله جل وعلا أخفى وقت الساعة عن الجميع لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء جبريل فقال له أخبرني متى الساعة قال من رسول عنها بأعلم من السادس لكن أخبرك بأمراتها وذكر علامات الساعة قال الله تعالى يسألك عن الساعة أيانا مرساها في فيما أنت منذكرها إنما أنت إلى ربك منتهى إنما أنت منذر من يخشاه يسألك عن الساعة أيانا مرساها قل إنما عنوها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ساقلت السماوات الأرض لا تأتيكم إلا بغتها نعم قال و... وأجم المسمى عنده ثم أنتم تمترون فيه ثم أنتم تمترون يعني تشكون ويسيبكم آ... في الأجل والبعث والنشور وكثير من أهل الكفر كفروا بأنهم لا يؤمنون بالبعث والنشور زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى ورب لا تبعثوا النا وضرب لنا مسلا ونسي خلقه قال من يحيى العظام ويرم أرميم قل يحيى الذي أنشاه أول مرة هو بكل خلق عليم سبحانه جل فعلا وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون استدل بهذه الآية أهل البدع والضلالة الذين قالوا بأن الله في كل مكان وقالوا قد قال هو هو الله في السماوات وفي الأرض فلما قال وقال قلنا المسألة على التوجيهين لنقول هو الله في السماوات ونستأنف نقف عليكم سماوات أحسن الله عليكم وعلا وانتنم أضعيكم أهمتي أحسن الله عليكم سماوات أن نقول هو الله في السماوات لأن الله جل فيه ولي قال الرحمن على عرش السوم وقال الله جل في ولي أأمنتم من في السماء اليقصر لكم الأرض لها أم آمنتم من في السماء أنا أستعاركم حاصرة فهنا قال في السماء فهنا يقول هو الله في السماوات قف وجوبا وفي الأرض يعلم سركم وجهدكم ويعلم ما تكسب وأنت في الأرض لا يخفى منه أو لا يخفى عنه خفية كما قال في تعالى لا أزغر من ذلك الأكبر إلا في كتاب فكون التفسير في هذا الباب هو الله في السماء, في السماء سبحانه في السماوات ولأن الحديث أن مساء الموقوف والمعنى فيه أنه مرفوع بأنه قاد وبين نعم الماء السبعة وسيفة خمسمائة عام خمسين عام وفوق الماء العرش والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه ويعلم ما أنتم عليه وقد قال وهو الله في السماوات في الأرض على الوقف الصحيح نعم يعلم على ما أي هو الله في السماوات في الأرض يعني هو المعبود سبحانه وجل فعله هو المعبود هو المألوه تأله والتي تأله هو الذي له القلوب وهو الذي يعوده الخلائق ويفردونه بالعبادة هو الله في السماوات في الأرض يعني هو المألوه هو المعبود السماوات وفي الأرض سبحانه وجل جل في علا فالملائكة فالملائكة تعبده سبحانه وجل في ما النبي صلى الله عليه وسلم قال أطلت السماء وحق ان أنطلت ما من موضع أسبع إلا وما لكون ساجد أو ما راكع وقال في البيت المعمور في السماء السبع يدخل سبعون ألفا من الملائكة يطوفون به لا يتركونه لا يدخلون بعد ذلك يعني وهذا في كل يوم 70000 يدخلون يطوفون تعبدا لادري فلا لا يعودنا لا يعودون اليه وفي الارض أيضا هناك الملائكه هناك الانبياء والصياد والاولياء يفردون الله بالعباده سبحانه جل فيلا في معنى هنا هو الله في السماوات وفي الارض يعني هو المعبود في السماوات وفي الارض سبحانه جل في علا عليكم السلام فيكم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون يعلم سركم ما تكسبون فلا يخفى عنه خافية لا يغف عنه سر ذاتي بسوات لا تغري عنه سماء سماء ولا ارض ارض ولا جبل ما في اعلى ولا, ولا بحر ما في قاع يعلم ما تكسبون من خير أو من شر هذه معناها أنه يحاسبكم على كل ما أعلمه من أفعالكم وأعمالكم من حسنات أو سيئات من خارج أو من شر عليكم السلام عليكم. عليكم السلام عليكم قال وما تأتيه من آيات من آيات ربهم إلا كان عنها موردين أتت الآيات تترى دلالة على, على, على وحدانيته دلالة على عظيم ربوبيته من المعجزات القاهرات البهرات الظاهرة في السماوات وأيضا في الأراضي وهذه الآيات تنادي, تنادي الوحدة والأخرى على, على إفراد الله بالعبادة ولأن الله جالف علاه القويل القادر القهار الجبار وهو الذي خلق عباده وأنزل الكتب وأرسل الرسل وكل هذه الآيات هي التي كل هذه الآيات التي تدل دلاله واضحة على صدق نبوه النبي وعلى وحدنية الرب الجلي العلي سبحانه وتعالى لكنهم اعرضوا ولكنهم تركوا النظر والتدبر في هذه الآيات غير مكترثين بها هم يعرضون لانهم ما ارادوا ما ارادوا الايمان وقد كفروا بالجبار ولذلك حسابهم عند ربهم عسير قال الله تعالى فقد كذبوا لما تأتي من آيات ربهم إلا كانوا عنها موعدين فقد وذا هذا الكفر اسم كفر الإعراض وإذا قرأت عليه لا, لا يستمع ما يريد يعرض فهذا كفر الإعراض وهذا قامت على الحجة وذلك قال فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئهم اي فقط كذبوا بالقران الذي جاء به خاتم المرسلين من عند من عند رب العالمين سبحانه وتعالى فعقد كذبوا بالحق والحق والقران والقران فيه ما يدل يعني على الات المكتوبه مع الات المرئيه الداله على وحدانيه رب ربنا سبحانه وتعالى لكنهم قوم يشهدون قال فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد فسيأتيهم صنوف البلاء وعظيم العذاب الذي سينزل عليهم من, من السماء ولذلك الله جعل وصف الكفار في هذه الآيات بأوصاف ثلاثة الإعراض عن الإيمان وما تأتي من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين هو الكفر كفر الإعراض هنا في هذا الثاني بأنهم يكذبون بآيات الله جل فعلها بعدما جاءت وعلموا يقينا أنها من عظيم الآيات الذل على وحدانية الله جل فعلها رب السماوات فقال الله تعالى فقد كذبوا بالحق لما جاءهم والثالث أنهم عليكم السلام عليكم السلام وبركاته حيث وآهل وسهلا بكم الاول الثاني هو المهم جدا انهم بدل من تعظيم هذه الات وتوقيرها والخوف من يعني ردها وعدم التسليم لها فانهم يستهزئون به يستهزئون به وهذه هذه هذه اعظم سمم سمات الكفار الفجار انهم يستهزئون بالأخيار الأبرار ويستهزئون أيضا بآيات العظيم الجبار سبحانه وجل جل ثنا ولذلك نهاتهم مخيمه وعاقبتهم رميمه ولذلك عذاب الله جل وعلا الذي لا نعم فسيعلمون عاقبه ما يفعلون وما استهزئون به نعم كما فعل الله باشياهم وكما فعل بالامم السابقه المكذبه ألم يروا شغلنا ان كلهم سوي في درب الم يروا الم يروا كما اهلكنا من قبلهم من قال مكنناهم في الأرض ما لم نوكل لكم ألم, ألم ينظروا ألم يشاهدوا الذين يستهزئون ويكذبون ويجحدون بآيات الله دي الأفعلاء كم قبلهم من الأمم التي فذبت وكانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالا وأولادا كقوم نوح كيف كانوا عايش معهم نوح ألف سنة إلا خمسين عاما ومع ذلك يعني كانوا يتبهون بما يملكون وكانوا يستهزئون بنوح فماذا حدث ماذا حدث هو دع عليهم قال لا تتبهون لا تلع أرض من الكافرين إنك ان ينتظر مدل عبادك ولا يدو إلا فاجرا كفار جاء الطفان فأهلك الجميع وعاد وثمود وقد تلعن لكم من مساكنهم كيف فعل الله بهم ببطشه الشديد أنس بلشمت وبجمروتي وبقوتي سبحانه وتعالى كيف أهلك قوم نوح وقوم عاد وقوم سمود نعم وعد نعم قوان هود وأيضا سمود قوان صالح قوم سمود وقوم عاد كيف أهلكم الله جل في علا وقوم نوت فإن الله جل في علا تضمنحهم وأعطاهم من النعم ما أعطاهم ومن القوة بمكان ومع ذلك كفروا برب الملتفين واستذاؤوا برسله وردوا الآيات فنزلت فنزل عليهم العقاب تطرا ولذلك الله تعالى بيّن انه انه قد منحهم اكثر ما من منحكم منحهم القوة والمال والقدرة والأولاد والجاه ومع ذلك لما تباهوا بذلك وستهزأوا بالرسل وبالآيات نزل عليهم العقاب فأخذهم وحصدهم جميعا حصدا ما ترك منهم أحدا وذلك الله قال وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين وأرسلنا السماء عليهم مدرارا جعلنا الأنهار تجي من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين أي أنزلنا عليهم المطر متتابعا غذيرا مدرارا لا ينقطع وجعلنا الأنهار تجي من تحت مساكنهم حتى عاشوا في الخصب والرفاهية والنعيم وكانت السمار ينعى بسبب الأمطار المتتابعة شه ومع ذلك قابلوا هذا النعيم وهذه النعيم من ربهم جل فعلا بالجحود والنكران والكفران والعصيان واستهزئوا بالأنبياء وبالآيات وطلبوا إسراع العقاب فكفروا بالله جل فعلا فأهلكهم الله جل فعلا بالسبب الجحود والنكران وأنشى بعدهم قرنا آخرين وهذا إذانا من الله جل فعلا بالتخويف على هؤلاء الذين جحدوا بيات الله وكان الله يقول لهؤلاء أستعيد من وعده بغيره فانظروا كيفا منحت من كان قبلكم من قوة ومال وجاه وسلطان وولد وملك الدنيا بأسرها وقد, وقد تربعوا على عرش الدنيا بناء وقوة وتقدما ومع ذلك لا ما أغنهم ذلك عن ربهم من شيء لما جحدوا بآيات الله جل جعله أنزل الله بهم أليم العقاب وشديد العذاب ولم يبق منهم أحدا فاعتبروا يا أولي الأبصار فاعتبروا يا أولي الألباب ولو, أن ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاص الكلام موجه للنبي صلى الله عليه وسلم على تغيانهم ونكرانهم وجحودهم والبأن على أن أهل مكة أيضا يسيرون على خطى الآخرين في هذا الباب وأنهم يعني يجحدون بآيات رب العالمين ولما نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلما مسوه بايديهم قال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين اتواصوا به الجميع يلقن بعضه بعضا ويقولون هذا سحر مبين ان قوم مسحورون انه اتى بسحر عظيم شوف قال ونزلنا عليك كتابا في قرطاس فلما مسوه بايديهم قال الذين كفروا هذا الا سحر مبين وهذا بيان لجحودهم وبيان لطغيانهم وعنادهم وتكذيبهم سيد الخلق اجمعين والله جاء على يسلي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويبين أن هؤلاء قوم بهد قوم يجحدون يطبقون قول الله تعالى وجحدوا بها واستقرنتها أنفسهم ظلما وعلوا ولو نزلنا عليك محمد كتابا من السماء مكتوبا على ورط كما, كما هم طالبوا ذلك عندما سألوه أسئلة متعنتة عندما قالوا لنؤمن للقيق حتى تنزل علينا كتابا نقرأه ويقول سبحانه ربي هل كنت إلى بشر رسوله فلأ عين ذلك ونزلت الأوراق مكتوبة لهم ولمسوها من السماء بأيديهم حتى يزل عنهم كل شك وارتياب لقال الذين كفروا جحودا وعنادا ما هذا إلا سحر النواضح أن تتسحر عيننا وأن هذا ليس ما نزل من السماء وأنه ليس, ليس على ما طلبنا ويكذبونه فلأن الأصل أنهم يجحدون ونقص بذلك انهم هي الحدود ف قال الله تعالى انهم ساخذون هذا السحر المبين لانهم لا يريدون الإيمان هم ما ارادوا القياد والنساء ولا ولا الايمان برساله الله ولا الايمان بهذه الايات ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم انهم لقبوه اولا الصادق الأمين راجعوا له باختلافتين فلما فلما قال انا مرسل من قبل ربي يعني لأهديكم وأشدكم إلى توحيده ردوا وجحدوا به هالكبراء المعارضة من الكبراء وقالوا لولا أنزل عليه ملك اختراع تاني وطلب آخر لذلك وكما قلنا جحود ينبت لهم في كل لحظة سؤال وطرح ما يريدون قالوا لو لا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقد يالأمر ثم لا ينظرون أي قال الطغاة من أهل مكة هل لا أنزل على محمد ملك من الملائكة بحيث نراه أنه معه ويعدده ويشهد له بالنبوة وتصديق له بالرسالة لو الله تعالى يبين له أن هذا الطلب ليس للهداية ولو كان للهداية لأنزلنا معك الملك ولا رأوه قال الله تعالى ولو أنزلنا ملكا على ما يقولون قالا ولو, ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون لأنهم لا يستطيعون تحمل الملك الملك طول من السماء والأرض له أجنحة قوته بصيحة واحدة هدم, هدم أم بأسره بصيحة واحدة لو أنزلنا ملكا كما قالوا كما زعموا وعينوه ثم لم يؤمنوا فإنه سيكون الاستئصال ويكون العذاب الداهم العام للأسر لأن نبلكهم جميعا كما قال تعالى لعيسى ولو أنزلنا ملكا ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر بينهم فالله يعالى يقول ولو أنزلنا الملك سيقضى الأمر لما لأنهم سيجحدون بهذه الآيات وبعد الجحود بهذه الآيات تنزل عليهم العائن أو سحاب العائن من السماء فيأتي العذاب تطرى فيداهم الجميع فيحصد الجميع وهم يعلم يعلمون بأن جهودهم الجالب لهم على هذا العذاب ولذلك قال الله تعالى أيضا ولو جعلناه ملكا لا جعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم مال بثوب ولو لو جعلناه ملكا لا جعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم مال بثوب لما لانه لو جعلناه لا يستطيع أحد ان يتحمل الملك وانا كلام الملك ولا بالآيات للملك فلابد الملك أن يأتيهم على صورة رجل فيلبس عليهم هذا ملك أم هذا أم هذا رجل ولو, ولو جعلنا الرسول ملكا لأرسلناه لهم في صورة رجل لعدم استطاعة البشرية لرؤية الملك ولصورة الملك ولا السماع من الملك وحين أدن يلتبس عليهم الأمر ويختلط ويقولون هو ملك لا هو رجل طب هو رجل من البشر هو ملك من الملائكة ويكون هنا دلالة واضحة جدا على أنه لا يستحيل أن, أن ينزل عليهم الملك ورحمة الله عما بأنه أرسل من جنسهم أرسل عليهم رسولا من جنسهم أو إلههم رسولا من, جنس من جنسهم وبلسانهم وبلسانهم فإن الله أرسل الرسول ما أرسل رسولا إلا بلسان قومه ليبين لهم كما قال الله تعالى فما أرسلهم إلا بذلك لما طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرى جبريل على سورته فجبريل يعني جاء على سورته وفتح جناحا جناح جناح جناح من, من أجناحته سد به الأفق أن جبريل صلى الله جالسا على كرسي بين السماوة والأرض ذهب إلى خديدة وقال زملوني زملوني زملوني زملوني زملوني زملوني فقد رأى طال الملك على على صورته الحقيقيه ما استطاع ان يتحمل ذلك ما استطاع ان يتحمل ذلك قال الله تعالى ولقد استوذي ابلصر من قبلك فحاق بالذين ساخروا منهم ما كانوا به يستهزئون وهذا أيضا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لانه قد استوذي بجميع الرسل قبله ولذلك كان صلى الله عليه وسلم ياتسي بهؤلاء الانبياء وقد قال الله تعالى صريحا له اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى ؤلاء الذين هداهم الله فلهداهم يقتدى ولقد استهزئ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كان بي ساذئون اي تحزن محمد على تقليب قومك لك فلقد استهزأ الكافرون بانبياءهم الذين بعثوا اليهم من قبلك واستهزؤوا وسخروا بالايات وسخروا بهم فما لا حدث احاط بهم العذاب حصدهم العذاب حصد وانتقم الله منهم شرا شر انتقام بعد ما ام لهم وامدهم وارسل لهم الرسول وايضا رحمه بهم انزل عليهم الكتب والايات التي طلبوا والمعجزات أليت على مثلها يؤمن الناس لكنهم قوم يتعجلون العذاب ويستهزئون ويسخرون من الآيات ومن, ومن, ومن الرسل لذلك كان العذاب عليهم أريما والعقاب كان وخيما الله على قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبه المكذبين يا محمد قل هؤلاء الذين يستهزئون الذين يسخرون الذين يجحدون بايات الله الا الباهره القاهره الظاهره اللائح لهم ومع ذلك ردنا كفرا وجحوذا وكبرا أن الله لم يروا لم يسيروا قل لهم سيروا في الأرض وانظروا وانظروا كيف صار الأمم السابقة بقوتهم وعطوهم وجبروتهم صاروا أثرا بعدما كانوا عينا أين, أين دير ثمود أين دير عاد أين قوم نوح أين قوم لوت فالله جلال فالله قد, قد, قد يعني نوع العذاب على هؤلاء واستأصلهم جميعا واجعلهم عبرة لمن لمن يعتبر قل سينوا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكدبين وهذه من السنة الكونية ولن تدد سنة الله تبديلة ولن تدد سنة الله تحويلة عليكم السلام عليكم ثم قال الله تعالى قل ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون قل لمن ما في السماوات والأرض هذا السؤال لهم قل يا أيها الرسول الكريم الذي أكرمك الله برسالته لقومك هؤلاء الذين يستهزئون ويسخرون ويجحدون وينكرون البعث والنشور لمن الكائنات جميعا لمن الملك لله واحدة ولا شيء لك قل لمن ما في السماوات والأرض من <تصفيق> الذي خلق, <تصفيق> خلق السماء <تصفيق> بغير عمد نراها وجعل فيها ما فيها من الآيات البهرة على الدل على ربويات الله قل من يملك الأرض ومن عليها الذي خلق فيها البحار والأنهار والأشجار وأيضا أينع فيها الثمار وجعل فيها فجاجا سبلا وخلق فيها من كل دابة من يملك كل ذلك؟ ال ال ال الكون كله خلقا وملكا وتصرفا هو لله جل في علا فإن قالوا الله فقد خصموا وإن سكتوا فقل لهم تقريرا الله الذي يملك الكون بأسري هي لله سبحانه وتعالى لا ند له ولا سمي له ولا نظير له ولا شريك له قال الله تعالى الحمد لله الذي لم يتخذ ورد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليه من الذل وكبره تكبيرا إن الله الملك ان الله الجبار ان الله القهار ألزم نفسه بالرحمة وقال الله تعالى رحمتي واسعت كل شيء حتى طمع فيها إبليس ورحمتي واسعت كل شيء وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتبه وعنده وفوق العرش رحمتي غلبت غضبي رحمتي غلبت غضبي قال كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة فهو كتب على نفس الرحمة تفضلا منه إحسانا وأوجبها على نفسه كرما منه سبحانه وجل فعله سيجمعكم وأخشركم جميعا ليوم عظيم مهيب ويوم الجزاء ويوم الحساب ويكون البعث والنشور الذي أنتم تستبعدونه وقد دلت الأدلة الكثيرة على ذلك أما رأيتم الأرض كيف تكون بورا أما رأيتم الأرض كيف تكون هامدة فإذا أن أنزل الله عليه الماء اهتزت وربط أحياها إن الذي أحياها لمحل الموت إن الذي أحياها لمحي الموت سبحانه وتعالى فعلا وقد قال الله تعالى مبينا أيسر ما يكون عليه البعث والنشور كما بدأنا أول خلق نعيده كما بدأنا أول خلق نعيده فهذا يوم, يوم, يوم مهيب يوم عظيم ونوآت لا محالة أتى أمر الله فلا تستعجلوه على القيامة ثم البعث والنشور قد قال الله جل, جل في علاه يا أي ناس اتقوا ربكم إن زلزال تستعجل شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مردعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد لا أجمعناك اليوم القيامة لا ريب فيه لا شك أبدا ولم ترى الذين خسروا انفسهم فهم لا يمنون الذين, الذين, الذين, الذين, الذين خسروا أنفسهم فهم لا يمنون يعني الذين الاشقياء الذين اجرموا هم الذين يعني ارون خساره فادحه فهم الذين خسروا انفسهم فهم لا يمنون فقد خسروا انفسهم خساره تامه لانهم سيخلدون في نار جهنم حتى وان كان ينافح عن اعضائه فانه ستعذب في نار جهنم أي معذاب فنس الله جل وعلا أن يختم لنا بالصالحات فلذلك قال الله تعالى الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنوا فخسارتهم العظيمة أنهم كفروا وجحدوا ولم يؤمنوا بربهم لم ينقادوا لم, لم يؤمنوا فبتجذيبهم بايات الله جل فعلا وبأنهم قد أجرموا في حق أنفسهم وحق الآخرين وصدوا الناس عن سبيل الله جل عذاب عذاب يوم القيامة وخيم إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذ ألقوا منها مكانا مقارنين دعوا هناك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا وحدا هذا ثبورا كثيرا فبتجذيبهم يهانون أشد الإهانة وأشد الإذلال ويلقون في النيران ويتمنون الانتهاء من هذا العذاب بالموت والهلاك وكل منهم يتمنى أن يكون كالعجموات لنا يعني يقول يا لتني كنت طرابا ونادى يا مالك ليقضى علينا ربك قال إنكم ما كثون وهنا يقرر الله أيضا ما له من الربوية وعظيم الربوية وقال تعالى وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار أي هذا دليل آخر على أهل الكفر وأهل الشرك واهل وعلى أهل الجحود والمكران قال الله تعالى بانه مالك, مالك الكون باسريه وكلما استقر في الليل والنهار فالله مالكه سبحانه وجل في علاه فالعبيد عبيده والكون كونه والخلق خلقه والجميع تحت قهره واذا اراد شيئا قال له كن فيكون فان لهم يسرفون ان لهم قال الله تعالى وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع كل متحرك وكل ساكن بالليل وفي النهار فهو ملكه وهو السميع العليم يسمع دعاء من دعاء ورجاء من رجاء وإن الله جعل يسارع لهم في الإجابة وهو عليم, عليم عليم بالخفايا وعليم بكل شيء دقيق وجليل كبير وصغير عليم بالسر وأخفى ذلك قال الله تعالى ولهم ما سكن في الأيوان النهاري وهو السميع العليم فهو السميع لأقوالهم الذي إن كانت من الدعاء يستجيب لهم سمع إجابة وأستميع أيضا لجميع أحاط بكل شيء سمعه هو عليم أيضا يعلم ما هم عليه وهذا أيضا فيه بشارة لأهل الإيمان أن الله يسمع قولكم الحسن ويسمع عبادتكم وسيجازيكم عليها أتم الجزاء ويعلم ما أنتم عليه من, من, من توحيد ومن عبادة فيكون نهاية أمركم إلى السعادة والسرور والحور والحبور أما هؤلاء فإنه يسمع ما فيهم من كفر ومن جحود وأيضا يعلم ما هم فيه من نكران وعصيان فيكون العذاب الأليم اللهم قل أغير الله أتخذ وليا فاطل السماوات والأرض لأ محمد بيله هؤلاء الجهل هؤلاء الذين أحقدون هؤلاء الذين لا يؤمنون قل أغير الله أتخذ وليا فاطل السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم هذا يعني يا محمد قل أغير الله أتخذ وليا هذا اسمه استفهام إنكاري هذا استفهام فيه الإنكار فيه التقريع والتوبيخ وفيه الملامة العظيمة عليهم بجهلهم وعقولهم الخلبة ونواهم الـ الـ الـ السيئة وعلى أفعالهم القبيحة نعم قل أغير الله أتخذ وليهم فاطر السماوات فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم يعني هو الذي خلق السماوات والأرض والذي أعطى والذي منعه والذي يرزقكم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وعلى الله فهنا تقريع وتوبيخ لهؤلاء المشركين الذين يد... الذين يبتهلون يصرفون العبادة للأصنام والأوثان والله الذي خلقهم ورزقهم هم يقرون بذلك المنبي هذه ما يكون شيء وهو يجير ويجرع عليه عفسا الله فهم يقرون بأن الخالق الرازق هو الله جل ومع ذلك يعبدون غيره إني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري أرزق وعبد ويشكر سواي خيري إلى العباد نازل وشرهم إليه صاعد أتحبوا أين بالنعيم ويتبغضون أليه بالمعاصر فسبحانه وخالق السماعة أرض ومبدعها من غير مثال سابق والمستحق المستحق إلى أن يفرد بالعبادة والذي يرزق والذي يعطي ويمنع ويحي ويميت ومع ذلك يصرفون العبادة لغيره جل, جل في أولاه وهذا من أكبر النكران والعصيان والكفران والجعود لذلك عقابهم كان خيماً قال الله تعالى قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين أي قل لهم إن ربي أمرني أن أكون أول من استسلم بحكم الله أحبك الله صلت عليك أحسن الله رحيك فقل لهم وأنبئهم أنني, أنني, أنني عبد لله وأنني أسائع في مرضات الله وأول من استسلم لأحكام الله وأول من رضي به ربا سبحانه جل فعلا وأول المسلمين ولا تكنن من المشركين وفي قوله لا تكنن من المشركين لأن المشركون قالوا رسول الله ارجع لعبادة أبائك أنت أحدثت قونا ما أحدثه غيرك وأتيت بشيء بدعا فقال والله لا أرجع لعبادة أصنامي وما عبدها أصلا ولا يمكن أن أرجع لعبادة أبائي إني أعبد الله وحده لا شريك له قل إني أمرت أن أكون من أسلم ولا تكونن من المشركين قال الله تعالى قد إني أخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم يقول شف أنا أنا الرسول وأسأللي إليكم فإني أخشى من الله دالي فعلا أنني لو عصيته بأن الله دالي فعلا ينزل عليها أليم العذاب وشديد العقاب قل إني أخاف ان عصيت ربي عذاب, عذاب يوم عظيم يعني محمد يقول أن الله تعالى أوحى إلي أن يقول إني عبدت ربي جل فعلا ووحدته وصرفت العبادة له فإن غيرت فإن عبدت غير ربي فإن أشركت به إشراكا ويعني كنت على تتمنون أن تروني عليه فإنني أخاف عذاب يوم القيامة وعذاب الدنيا فإن الله جل فعلا ينزل بي أليم العقاب في الدنيا ويعذبني أشد العذاب في الاخره وقد قال الله تعالى ولقد اوحي اليك وان الذين من قبلك لان اشركوا لابطل عمله ولتكونن من الخاسرين وقال الله تعالى عن الانبياء جميعا ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فاذا من أشرك بالله ذل رفعه فعذابه على الابواب ومن اشرك بالله وجعله سميا او او ندا او نظيرا فان الله الناس يجعلوا عبره لكل من يعتبر لأن قضية الكون الكبرى أن الله ما خلق هذا الكون بإبداع الخلق إلا دالا على توحيده فأن, فأن يجحده بتوحيد الله فالعذاب أليم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم الله أكبر من يصرف عنه يوم الذين فقد رحمه ما يصف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين ايمن نجاه الله تعالى من عذاب من عذاب هذا اليوم العظيم يوم القيامة فهذا هو الفوز المبين ما يصف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز العظيم فالظفر بالرضوان وان يكون مجاورا للرحمن هذا أعظم ما يصبو اليه المرء الإنسان هو ما يصبو إليه هو النجاة في الدنيا وفي الآخرة السطر والسلامة والنجاة في الدنيا والسعادة في الآخرة فلا تكون السعادة إلا بتوحيد الله جل في علا وقل الحمد لله لمن تخذ رأسا ماك الله شريك في المركة ماك الله وليه من الزل وكبره التكبير وقد الله تعالى فمن زحزها النار وادخل الجنة فقد فاز ومن حتى الدنيا إلا متاع والغلور وقال سبحانه وإن يمسسك الله بدر فلا كشف له إلا هو انظر هنا العظيم ربوية لا وإن الله يبين لهم ذلك حتى يتوبوا حتى قال الله تعالى وإن الله بدر فلا كشف له إلا هو وإن بخير فهو على كل شيء قدر يعني أن أصابك الله جل وعلا ببلاء لحكمة عظيمة فإن الله لا ينزل البلاء بالأمادد إلا للرفع وإلا, وإلا لعلو المنزلة فالله جل وعلا يعني أنزل عظيم البلاء بالأنبياء من أجل الرفع فوق السماء رأي الله عنكم الله بزاك الله خلاله قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل فالأمثل نعم لو طلع على قدر على قدر دينه فادي رفعه في الدرجات لذلك يقول الله جل وعلا وايام سسك محمد والمساله على الجميع لان التشريع عام وايام سواء التقدير عام ايضا وايام سسك الله بقدره فلا كشف له الا هو هو الذي يملك ذلك ولذلك احنا قلنا ليل نهار صباحا مساء نقول ما نزل من السماء لا يرفع إلا بالسماء المسلك التجريبي مسلك جيد لكن الاصل في النجاة بالمسلك الشرعي فنسأل الله أن يغفر لنا ونسأل الله في عليها أن جعلنا ممن يعتقد في حسن الاعتقاد ويحفظنا من كل بلاء وأوباء. اللهم أمين ربنا عامين. وإن يمسزك الله بدر فلا كاشف له إلا هو ويمسزك بخير فهو على كل شيء قدير. فإن الله بنعمة وبرزق وبعافية وبإحسان بل وأيضا بمكانة لا أحد يستطيع أن يدفع عنك هذا هذا الرزق بحال لأن الرزق الذي أعطاك الله إياه لا أحد يتحكم فيه إلا هو وإن يمسسك الله بخير فهو على كل شيء قدير ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت حياكم الله بيك لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء إن لن يضروك أو بشيء قد كتبه الله عليك فالمسألة دائرة على قدرة الله دالة فعلا وعلى تقدير الله والجميع تحت قدرة الله دالة فعلا سواء وإنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون وإذا أيضا فيها تمام الاعتقاد في القلب بالرب بأنه مالك الملك وهو وحده المتصرد في الكون وهو الذي يؤطي ويمنع هو الذي يرفع ويخفض هو الذي يعز ويزل سبحانه وتعالى فلابد أن نعلم بأن قدرة الله للفعلاء إن شاء الله يكون سيكون بس لنتهي من الدرس ويكون معدها الفتاة بإذن الله والله على, على, على كل شيء قدس قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم القدير سبحانه الملك القوي الجبار القهار هو القاهر فوق عباده سبحانه وجل فعله في اولا فيها فيها دلاله على علو جل ردنا على الله جل فعله ردا على الاشاعره وعلى اهل البدع والضلال والنضار جل فعله في, في العلوم في, في السماء وأنه هو القائر فوق الفقير تذل على علم الله جل, جل فعلا والقائر فوق عبادي وهو الحكيم الخبيث عانت له الوجوه, الوجوه وذلت له الجبابرة فهو القوي القادر القهار الجبار سبحانه وجل فعلا الحكيم في أفعاله الخبير بأعمال العباد لا يتعزم لا عنه مسخار ذرة في الأرض ولا, ولا في السماء سبحانه جل في وعلا هو القائر فوق عباده وهو الحكيم الخبير يعني هو الذي أحاط بكل شيء علما ومن الألطاف أن الله جل وعلا يعلم الخفايا فكل دقيق وجليل عند الله جل وعلا كشهادة من الغيب عنده كشهادة فيعلم كل شيء ودقيق الأمور يعلم ما كان وما يكون وما لم لو كان كيف سأكون وهو حكيم سبحانه جل وعلا ولطيف يضع الشيء في في موضعه وهو الحكيم الخبير الذي يعلم ما عليه الإنسان وما يكنه في في قلبي وخطرات النفس يعلمها سبحانه وجل فعلا ولحكمته يضع الشيء في موضعه ولا يوزي البلاء إلا, إلا لحكمة ولا يرفع أيضا إلا, إلا لحكمة وهو القائل فوق عبادئ وهذا لا بد فيه من التعظيم والتوقير وإرعاب القلوب بأن الله رعلا هو القادر على العباد كما قال تعالى وهو القادر على أن يبعث عليكم عذاب من فرقكم ومن أسر منكم ويديق بعضكم بأس, بأس بعض ما شاء الله الحمد لله رب يرضى عنكم ويديم عليكم الخير اللهم أمين ثم ذكر أن الله جلالي فعلاء يعني الآيات الدلة على صدق نبوة وهو بشهادات أنه يشهد بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإن جحد بها الجحدون وإن استهزأ بها المستهزئون وإن كفر بها الكافرون فإن الله يشهد له ويبين أنه بأنه مرسل من قبل ربه نعم كفى الملائكة يقولون هؤلاء القوم الأشكبين مجلسهم فأني ألكم بها المجالس قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلية أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما, مما تشكون شوف هنا الآن الله جل فعلاه يشهد ويبين صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ويشهد له بذلك فإن الله قد منحاه من المعجزات العظيمة التي بها يؤمن من له لب وعقل فإن الله جعل فعلا قد أحسن إلى عبادي ورحمهم بأن أنزل لهم أفضل الكتب على إطلاق أنزل لهم القرآن والقرآن من أعظم المعجزات التي أتيها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول كل نبي إلا وأتي يعني بمعجزة دين على مثلها آمن الناس وكانت المعجزة التي خصها الله لنبينا صلى الله عليه وسلم هو القرآن القرآن رحمة القرآن عز وكرم وتمكين قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولذلك كان النساء يدعو واجه أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي الذين أمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وأعظم الذكر القرآن معجزة خالدة هو الذي أبهر الله رجل الفعلاء وأعجز الفصحاء والبلغاء أن يتو بمثله أو بعشر سور أو بسورة أو بآية وهذا القرآن العظيم الذي أعجز في الصحابة البلغانية المثلية جاء به أمي لا يقرأ ولا يكتب هذه المعجزة هنا هو لا يقرأ ولا يكتب ولا يعلم عنه شيئا فالله جلال فعلا أوحى إليه بهذا الكتاب هو قد قال أوتيت جوامع الكلم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وينكم ووحي إلي هذا القرآن لأنزلكم به بلا بلغ وهنا كفار مكة, كفار مكة بجحودهم على واستهزائهم بالرسول وأيضا بكفرهم بالآيات قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد لقد سألنا اليهود النصارى عنك فزعموا أن ليس لك يعني عندهم ذكر فمن يشهد لك أنك رسول فنزلت الآية والمعنى قل لهم أي شيء أعظم شهادة فإن أجبوك وإلا فقل الله شهيد بين وينكم تريدون الشهادة تريدون الشهادة على صدقي الله يشهد بصدق رسالتي فهم يعني قال لهم معجزا قال أي شيء أعظم شهادة فإن أجابوك فحاجة هلا فإن ولم يجيبوا قل الله شهيد بيني وبينك ولذلك قال الله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه نعم فشهادة الله للنبينا صلى الله عليه وسلم هي أكبر الشهادات على صدق نبوته ورسالته وكفى بشهادة الله شهادة وانتهى وقد أوحى الله له بهذا القرآن حجة وبيانا وقال إن الله أوحى لي لهذا القرآن لأنذركم به لأن مكة أنذر عشرات عشراتك الأقربين قال لأنذركم به وأنذر كل من بلغه القرآن من العرب والعجم إلى يوم القيامة نعم وهذه أيضا يحتج بها كل من قال أنه من بلغه القرآن فقد أقيمت عليه الحج أن من بلغه القرآن فقد أقيمت عليه الحج لقوله ومن بلغ فقال العبرة في البلغ والذين يقولون يعني الذين يقولون بعد من عزب الجهل يقولون المسألة على البلغ المسألة البلاغ ونزيد عليهم نقول نعم لكن مع البلاغ لابد أن تفهم البلاغ مع البيان البلاغ مع البيان البلاغ مع البيان لأن هذه عظيمة النبي أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى قال قال له قولا فصلا سبحانه جل وعلاه قال وانزلنا اليك الذكر لتبجنا للناس منزل نزل اليك وانزلنا اليك الذكر لتبجنا للناس ما نزل اليك فيكون البلاغ مع مع البيان لكن هنا في قوله ومن بلغ يعني من بلغه ال مع البيان مقال أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد أي قل لهم أئنكم أيها المشركون لا تقرون بوجود آلهة مع الله بعد وضوح الأدلة قل أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى بعد هذه الآيات الباهرات القاهرات بعد كل ما جاءكم من الأدلة التي تبين لكم إفراض الله بالخلق وبالعطاء وبالرزق وبالإحياء وبالإماثة ومع ذلك تجعلون له سمية تجعلون له ندا تجعلون له نظيرا والله جعله يقول منكرا على من يجعل له شركاء وأنداد في الإلهية ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم حب الله والذين أمنوا أشد حبا لله والذين كغروا إذ يرون العذابة وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم أكبر كبار أن تجعل له ندا وهو خلقك لذلك يكون التقريع والتوبيخ وشدة الخطاب لهم أعنكم لتشهدون أن مع الله آلية أخرى أنا أتبرأ من ذلك كما قال تعالى قد كان لكم قصة حسن في إبراهيم والذين معه يقولوا قومين إن, إن أبراغ منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بنا وناكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده فقول يا محمد لا أشهد إذا كنتم تشهدون وتقرون بالأنداد وبالشبكاء الله تلف علاه فإني أشهد بوحدانية الله تلف علاه ولا أشهد بما تقولهم بل أبرأ إلى الله من الشرك وألوان الشرك قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشكون أي يقول لهم تأكيدا للحق أن هذا الافتراء الذي أنتم فيه زعمتم لله ندا وشريكا فإني أقول بأن الله هو الواحد من الأحد سبحانه وتعالى فعلا وأبرأ مما تقوله وأتبرأ ولذلك قلنا مسألة الولاء والبراء مسألة فاصلة لأنه ركن من الألكان لتوحيد الله لفعله ولذلك قال الله تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر ودون من حاد الله ورسوله فلابد من مواله اهل التوحيد ومعاده اهل الشرك نعم ثم نرى بان الله تعالى جعل الحديث بعد ذلك على على اهل الكتاب بعدما أقام عليه من الحجة وزارة المحجة وأن النسلم تبرأ مما يفعلون وأكد أنه على التوحيد وأنه لن يترك الدعوة إلى التوحيد هنا ألفت الأنظار القرآن إلى الكلام على على أهل الكتاب نعم بأنهم حقا يعلمون بأنه النبي الصادق وأن الله جعله ابتعسه وأن السمات والصفات التي وصفها الله في القرآن هي هي <تصفيق> للنبي الكريم كما قال نوحي أخطب قال هو هو قال والله هو هو قال ما تفعل قال عدواته إلى يوم الدين هو هو قال هو وما تفعل قال عدواته إلى يوم الدين فلذلك هنا يقول الله تعالى الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم أي عن علماء اليهود والنصارى قد جاءتهم يعني قد جاءتهم من أدلة البهرة على أن هذا النبي هو الذي تنبأ به وبشر به الأنبياء من, من أنبياء بني إصاري في وفي الإنجيل فكل واحد منهم يعرفه كما يعرف ابنه بل ممكن نقول يعرفه أشد ما يعرفه ما يعرف ابنه ولكنهم يجحدون رسالته حسدا وبغدا هم ما كنا نعلم أنها ستكون في يعني ستكون في العرب في الأميين نعم حسدناه خائع أنه سيفرج منا ولذلك حسدوا حقدا وحسدا فهلكوا جاء عن ابن عمر أن عبد الله بن سلام عن أحبار اليهود فقال قيل له يعني كيف معرفتك بمحمد فقال والله معرفتي بمحمد أشد من معرفتي بابني معرفتي بمحمد بأنه الرسول أشد من معرفتي بابني لأني أعرف محمدا بصفته المذكورة في التورات وأما ابني فلا أدري ما أحدثت أمه فقال له أمر لقد وفقت للخير وصدقت ولذلك كان عبدالله سلام كبير الشأن ولما قال للنفس السلام إن, إن اليهود قوم بهد فلا تخبرهم بأنني اسلمت فلما دخل دخل دخل عبد الله بن سلام قالوا فيكم اللهم سلام قالوا وابن حبرنا ابن حبرنا عالم وابن عالم حتى اسلم ف يعني وصفوه باشد القبائح باقبح الصفات والسمات لانه اسلم وهو حبر من احبارين عالم من علماءهم فلم اسال كيف عرفته قال صفاته في الطورات ثابته فعرفته بهذه الصفات وزيك عليهم السلام قال اول ما دخل النبي سلام المدينه نظرت الى وجهه فعرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب قال الله تعالى ومن اضغم من افترى على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح الظالم ومن اضلم من على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح الظالم والمعنى هنا ليس أحد أظلم ولا أفجر ممن, ممن كذب على الله جل فعلا فالكذب على الله ليس كذب والكذب عليه السلام ليس كأي كذب قال من تعمد الكذب عليه فليتبوأ مقعده من النار وليس هناك أعظم أعظم ممن افترع على الله جل فعلا الكذب ونسب له الولد يكذب من آدم يقول يقول أنا لي ولد وأنا الواحد الأحد <تصفيق> فأعظم ما وقع فيه هؤلاء الكفرة الفجرة أنه منسب الولد لله جلال فعلا كما قلنا تتهدد، تتهدهد الجمال هذه الفرية العظيمة والكذبة البئيسة قال الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولده لقد جئتم شاين إده تكاذوا سماواته منها منه وتنشقوا الأرض وتخيروا الجبال وهده أن دعوا للرحمن ولده ومن بغير الرحمن يأتخذ ورده كل من كل ما في سماواته الأرض إلا آت الرحمن عبده لقد أحصاهم عده ومعده وكلهم آتيه يوم القيامة فرده ومن أظهب من افترى عليه كذبا وكذبا بآياتي كذبا الذي هو المعجزه البهيره وفيه عزكم وتمكينكم ومشرفوكم وفيه خبر من من سبقكم وفي نبا من ياتي بعدكم انه لا يفرح الظالم انه لا يفرح الظالم وقد تناولوا الكتاب وعلموا ما فيه من البيان قالوا قال فصيحهم وكبيرهم قال والله انه لحلاوه ان له وإن عليه لطلاوه وان ساله لمغدق وان اعلاه لمثمر ومع ذلك لما, لما جروه بالمال قال, قال هذا قول البشر اذا قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون يحشرون الله على عراسات يوم القيامه الاشقياء والكفار والفجار جميعا للحساب والجزاء اليوم جزاء بلا أو حساب بلا عمل كان في الدنيا العمل بلا حساب الآن أتيتم إلى يوم الحساب والجزاء فنسأل مع رؤوس الأشهاد أين آلهاتكم التي كنتم تدعون من دون الله نعوذ بالله نعم صحيح نعوذ بالله أين آلهاتكم التي جعلتموها شركاء لله جدا فعلا فيقول للذين أشرب أين شركاءكم يحجون عنكم الآن ينقذونكم ينصرونكم يشفعون لكم أن لكم ذلك الأخ لا يومئذ بعضهم،, بعضهم لبعض عدو إلا المتقين فلا شفاعة ولا إنقاذ بل العذاب الأليم وهم يسترخون فيها يقولون فما لنا من شفعين ولا صديق الحميم فلأنا لنا كارة فلكنا من أمين لكن الله قد قضى قضاء لا رجوع فيه ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين كذبوا على الله أيضا في عرصة يوم القيام فقد أخسموا نعم لما غابت عنه الآلهة المزعومة الباطلة أخسموا والله رب ربنا ما كنا مشركين إنما يقولون ذلك من فرط الدهشة والحيرة على ما فيه يقول الله على ألا تعجب محمد انظرك كيف كذبوا على أنفسه وظل عنهم ما كانوا يفترون تعجب تعجب من هؤلاء الذين استنعوا هذه الأصنام والأوثان وعبدوها من دون الرحمن سبحانه وجل فعلا وبذلك سلكوا طريق الشيطان فما لهم إلا النيران تعجب عندما يكذبون على الله في عرصات يوم القيامة يقولون والله ربنا ما كنا, ما كنا مشركين ويقسمون بالله جل فعلا بربوبيته فقد أسقط في أيديهم فقال الله للنبيه انظر كيف كذبوا على أنفسهم بلا في الإشراك انها نعم وان الله يعني جعلهم عبره لمن يعتبر و لذلك يقول الله تعالى انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون الا تعجب من هؤلاء الا ان كذبوا على انفسهم بنفي الشرك وهم متوغلون في الشرك ألا تعجب فأعجب يا محمد فإن الذهول يوم الخيامة ليس بالهي لذلك وصف الله على الموقف هذا وصفا دقيقا عندما قال يا نستق ربكم إن زلزلة استاعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مردعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملاء وترى الناس سكارة وهم بسكارة ولكن عذاب الله شديد نعم نقف عند هذه الآيات والله جاء فعلاء الموفق لكل خير وبر الفائدة المصمتة السعيد من وعد بغيره. بغيره من لم يعرف خضر النعمة يسلبها ايش اللي حدث اثتهم الايات الباهيرات فاستهزأوا بها لم يعظموها لذلك اظلم الله وجوههم وقلوبه من جحد بايات الله جل فعلا ولو جاءته الف اية لن تنفعه ولن يؤمن على مثلها الملك والكون كله بيد الله جل فعلا من تمكن قلبه من التوكل كان اسعد الناس من تمكن من مكلفين من قلبه أن تمكن منه التوكل كان, كا كان من أسعد الناس اللهم, اللهم جعل منها كلها صريحة وجعل رجل خالصة وتجعل لحد في أشياء وفي أياسي لا تفضل